أعوذ الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسؤور في رق منشور والبيت المامور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سوا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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سرور مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَهُوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله ام لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله, سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسبا من السماء يساقطون يقولون سحاب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصاقون يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئا ولا هم أصرون وإن للذين هم وذب دون ذلك ولكن أكسرهم ولكن أكسرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بآلنا وسبح بحمد تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وإدبار النجوم